بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة من أول السورة ما حصل من بعض أجواج النبي صلى الله عليه وسلم في حقه من الغيرة وأمرهن بالتوبة إلى الله عز وجل أمر في هذه الآيات سائل المؤمنين سأمرهم أن يرعوا أهلهم ومن في بيوتهم من أزواجهم وأولادهم ومن يعيش معهم في البيت أمرهم أن يقوا أنفسهم أولاً وأن يقوا من تحت ايديهم من النار. يتخذوا وقاية تقيهم من النار. وذلك بقاعة الله ورسوله وترك معصية الله. رسوله فلا يقي من النار يوم القيامه الا هذا طاعه طاعه الله ورسوله وترك معصيه الله ورسوله لا يقي من النار الجاه او الملك والسلطان او المال او القوه أو الثياب والدروع والحصون لا يقي منها إلا شيء واحد وهو طاعة الله ورسوله وترك معصية الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا هذا نداء من الله سبحانه وتعالى ناداهم باسم الإيمان ليعملوا بموجب هذا الايمان ومن ذلك أن يقوى من النار فإن هذا من مقتضى الإيمان الذي اتصفوا به وناداهم الله به تشريفا لهم وتكريما هو أنفسكم وأهليكم نارا نكرا نارا هذا اللي من أجل تفخيم هذه النار التنكير يأتي أحيانا تفخيم الشيء وتعظيمه أي نارا عظيمة نارا عظيمة وليست مثل نار الدنيا التي تعادونها ثوقدوا بالحطب او بالمواد مشتعله النار يوم القيامه ثوقد لشيئين وقودها الناس والحجار وقودها الناس اي جثث جثث اهل النار من الكفار والعصاه تشتعل بهم والعياذ بالله والحجاره وهي حجاره من كبريت حجاره الكبريت التي هي اشد اشتعالا وقيل المراد بالحجاره الاصنام لأنها توقد في نار جهنم مع مع اصحابها ليروا أنها, انها ان عبادتها باطله وانها لا تغني عن نفسها شيئا حتى تغني عن عنهم كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها إنكم وما تعبدون من الاصنام والحجارة أما ما يعبد من دون الله وغير راض بذلك كالأنبياء والصالحين إنهم لا يدخلون تحت هذه الآية ولذلك قال الله بعد هذا إن, إن الذين سبقت لهم من الحسن اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم في مجتهة محسر خالدون فالملائكة هو الأنبياء والصالحون اذا عبدوا من دون الله فإنهم لا يدخلون في هذه الايه بل هم مبعدون عن النار لانهم لم يرضوا بذلك ولم يامروا به وكانوا ينهون عنه يجاهدون يجاهدون اهله في حياتهم فلما ماتوا عبدوهم أما في وقت حياتهم فكانوا مجاهدون من فعل ذلك وينهون عنه ويحذرون منه فعلى هذا يكون المراد بحجارة حجارة الأصنام وبالتفسيرين فسر المفسرون هذه الآية مثل آية في البقرة أي لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاب وعدت للكافرين والوقود بفتح الواو الحطر وأما الوقود الوقود فالمراد به الاشتعال واللهب الاشتعال واللهب يقال له وقود وهو المصدر وأما الوقود المراد به الحطب والماده التي توقد بها النار مثل الوضوء بفتح الواو مراد به الماء ليتوضؤوا به واما الوضوء بضم الواو المراد به توضي المصدر ثم ذكر سبحانه وتعالى من من يقوم على هذه النار ويتولاها ويتولى تعذيب أهلها فيها فقال عليها أي على النار على النار ملائكة للاظ شداد أولئهم ملائكة النار الموكلون بتعذيب أهلها والعياذ بالله كما قال تعالى في المدثر عليها تسعة عشر من أي من الملائكة تسعة عشر أي من الملائكة ولما قال ابو جهل انا اكفيكم من من هالتسعه عشر اكفيكم كذا وكذا منهم يتقال عدد الملائكه ويظن انه سيتغلب عليهم قال الله جل وعلا وما جعلنا هذا النار الا ملائكه ما هم مثل البشر وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا فهؤلاء عليها ملائكة غلاظ غلاظ في طباعهم غلاظ في طباعهم ليس فيهم رحمة ولا شفقة على أهل النار ولا يرقون لهم حتى لا يطمع أحد أن يستعطفهم لا يطمع أحد أنه يستعطفهم أو يتفاهم معهم ليخلصوه أو يخفف عنه من العذاب خلال شداد في أجسامهم أقوية لا يعلم خلقتهم الا الله سبحانه وتعالى غلاظ شداد لا يعلم خلقتهم الا الله سبحانه وتعالى فيهم من القوه ما لا يتصورها يتصورها العقول غلاظ شداد لا يعجزون عن تعذيب أهل النار على كثرتهم وعلى لا يعجزون عن ذلك لا يعصون الله هذا وصف اخر وصف ثالث لا يعصون الله ما أمرهم ما أحد يطمع انهم يتساهلون في أمر الله إذا أمرهم بتعذيب أهل النار بل يبادرون ويمتثلون ولا يتساهلون في تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى كما يحصل من بعض الناس في الدنيا إلى صدرة الأوامر تراخى فيها و. ويتكاسل عنها وربما تكله العاطفة أو الطمع أما أوامر الله جل وعلا في الآخرة فلا يتخلف أحد عن امتثالها والمبادرة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إذا صدر إليهم أمر الرب سبحانه وتعالى امتثلوه ونفذوه يفعلون ما يمره ينفذونه كما أمر الله سبحانه وتعالى ولا يتساهلون فيه فلا مطمع لأهل النار في الملائكة أنهم يتساهلون في حقهم أو يعطفون عليهم ابدا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فالنار والعياذ بالله شديده وقودها الناس والحجاره والقائمون عليها ملائكه اقويا اشد غلاظ فلا مطمع لمن لأهل النار في تخلف العذاب عنهم او تاخيره عنهم او تخفيفه عنهم لا يخفف عنهم وهم فيهم مملسون ايسون من رحمة الله لا يخفف عنهم من عذابها بل يقول الله جل وعلا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا كل هذا تحذير من الرب ورحمه ورافه بنا من اجل ان ناخذ حذرنا وان نستعد لما امامنا كله من اجلنا من أجل أن نعرف هذه النار و ما فيها حتى ننفر منها ومن أعمالها لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولما كان الإنسان عرضه للنفس وعرض للخطأ هو التكاسل فتح الله له باب التوبه فتح الله له باب التوبه لأن لا من رحمة الله ييأس إلى سنع هذه النار وما فيها لك مخلص منها ما دمت في الدنيا لك مخلص وذلك بالتوبه إلى الله عز وجل فمما يقي من النار الطاعه العمل الصالح واذا حصل منك خلل ومعصيه يقيك التوبه الى الله سبحانه وتعالى وهذا من رحمته ورعفته بعباده من اجل ان لا يياسوا ويقنطوا ويصر على ذنوبهم بل يبادر للتوبة فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا هذا ثالث لدى في هذه السورة يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا, أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم هذا النداء الثالث وقبله نداء الكفار يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يقول الله لاهل النار يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم تريدون الخلاص عما حصل منكم في الدنيا ما هو بقت اعتذار هذا آل. الاعتذار في الدنيا أما في الآخرة فلا فيها اعتذار لا تعتذروا لا تعتذروا اليوم يعني في الآخرة مما أنتم فيه من العذاب كما قال سبحانه وتعالى اخسأوا فيها ولا تتمنون لأنهم يدعون ربهم أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون قال الله لهم اكسأوا فيها ولا تتلموا فلا نطمع لهم والتوبة ما تنفع في ذلك الموقف التوبة ما تنفع عند الموت ولا تنفع التوبة عند الجزاء ثوب وقتها في الدنيا محدد في الدنيا وقت العمل ووقت التوبه في الدنيا الملاخرة فإنها دار جزاء لا تعتذر اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون ما ظلمناكم إنما, إنما تجزون ما كنتم تعملون كيف تعتذر وأنت اللي عملت العمل هذا بنفسك إنما تجزون ما كنتم تعملون أي في الدنيا ما كنتم تعني في الماضي تعملون فهو عملكم لم تعذبوا بغير سبب ولم تعذبوا بأعمالي غيركم وإنما تعذبون بأعمالكم فارجعوا إلى أنفسكم باللوم والتوبيخ وإن ينفعكم ذلك إنما تجزون ما كنتم تعملون وهذا نصيحة لنا أننا نعمل صالحات ولا نكون مثل أهل النار في ذاك الموقف المخزي والعياذ بالله إنما تجزون معكم تعملون وهو نداء للكفار في الدنيا أيضا يتوبوا إلى الله ويدخلوا في الإسلام يتوبوا إلى الله ويدخلوا في الإسلام ويتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فالفرصة ما داموا في الدنيا الفرصه ممكنه فهو ان يشمل نداءهم في الدنيا يا ايها الذين كفروا اذا كان لا يقبل عذرهم في الاخره فعليهم ان يتوبوا في هذه الدنيا وأما في الاخره فلا يؤذن لهم فيعتذرون لا يؤذن لهم فيعتذرون ثم نادى المؤمنين مرة ثانية لأن المؤمن يحصل منه خلل يحصل منه تقصير ومعاصي فالله فتح له باب التوبة ليستدرك ما يحصل منه يا أيها الذين امنوا توبوا إلى الله توبوا إذا حصل منكم ذنوب ومعاصي ولو كانت كبيرة ولو كانت كفرا أو شركا أو ردة توبوا إلى الله يقبل الله توبته فالتوبة تجب ما قبلها ولا تحدد بذنب خاص الله يتوب على الكافر إذا تاب يتوب على المشرك ويتوب على العاصي إذا تاب يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله والتوبة هي في اللغة معناها الرجوع توبة والإنابة الرجوع الرجوع عن المعصيه إلى الطاعة توبوا إلى الله من ذنوبكم سيئاتكم رجعوا إلى طاعته انتهاء عوامله توبه النصوح اي توبه صادقه خالصه ما هي الا توبه باللسان فقط وانما تكون توبه صحيحه خالصه ناصحه يعني خالصه والناصح هو الخالص من كل شيء توبة النصوح وتوبة اشرط لها ثلاثة شروط الشرط الأول ترك الزم في الحال ترك الزم في الحال يعبر عنها العلماء الإقلاع عن الزم والشرط الثاني العزم لا يعود في المستقبل الا يعود الى هذا الذنب في المستقبل فإن تاب وهو لم يترك الذنب هذا كذب اذا تاب وهو مقيم على ذنبه هذا لا كذب ولو تاب بلسانه وإذا تاب وترك الذنب لكن عنده عزم انه يعود اليه بعد أيام وبعد سنة أو طلع رمضان أو إذا انتهى الحج أو يعود إلى الذنب يتوب توبة مؤقته ثم يعود إلى الذنب بعد ذلك هذا لا تقبل توبة والله يعلم ما في القلوب يعلم ما في نفسك وأنك تريد أن تعود إلى هذا الذنب وإنما تركته مؤقتا. اما بمناسبه موسم من مواسم الخير او, أو انك خالطت ناس طيبين تركت المعاصي معهم وانت لمن خلصت منهم وابتعدت عنهم تعود الحالة هذا لا يقبل الله توبته والشرط الثالث الندم على ما فات في الماضي تندم على الذنوب والمعاصي تستغفر الله تكفر من الاستغفار ولا تنسى هذه الذنوب بل دائما تتذكرها او تستغفر منها فهذه شروط التوبه ترك الذنب في الحال والعزم لا يعود اليه في المستقبل والندم عليه فيما مضى فإذا توفرت هذه الشروط فالتوبة نصوح مقبولة عند الله سبحانه وإذا اختل شرط منها فإنها توبة لا قيمة لها توبة باللسان فقط توبوا إلى الله توبة نصوح هذا إذا كان الذنب بينك وبين الله تشترط فيها هذه الشروط الثلاثة فإن كان الذنب بينك وبين الناس ظلمتهم في اعراضهم او في اموالهم او في دمائهم فلا بد من شرط رابع وهو ان تعيد الحقوق الى اهلها او تطلب المسامحه ان كان مالا ترده وان كان إساءة إليهم في أعراضهم تطلب اقامه الحد أو التعزيل عليك إلا أن يسمحوا وإن كان دما تمكن, تمكن القصاص تمكن من القصاص منك سواء كان للنفس للقتل أو كان بالجروح أو, بال... أو بالأعضاء تمكن من القصاص منك بالنفس النفس وما دونه إلا أن يسمحوا إلا أن يسمحوا عنه لأن حق المخلوق لا يسقط للتوبه حتى يسمح صاحبه حتى يسمح صاحبه أو ترد عليه حقه فالأمر ليس بالهين هذا معنى التوبة النصوح ما استجمعت هذه الشروط العظيمة توبوا إلى الله توبة النصوحة ثم ذكر تمرات هذه التوبة فقال سبحانه عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم وعسى من الله جل وعلا واجبة أما من الناس فهي للترجي و أما من الله فإنها واجبة لأن الله وعد من تاب إليه أن يتوب عليه وأن يغفر له والله جل وعلا لا يخلق وعده عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم إذا تبتم إليه فإن الله يكفر عنكم سيئاتكم مهما كانت هذه السيئات كبيرة أو صغيرة فالتوبة تجب ما قبلها فلا أحد فلا أحد يترك التوبة استعظاما لذنبه وجرمه فإن هذا أشد من المعصيه لأن هذا قنوط من رحمة الله عز وجل ويأس من روح الله عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم والتكفير هو الستر والتغطية يسترها ويمحوها ولا يؤاخذكم بها فدل على ان التوبه تكفر تكفر الذنب تكفر الذنب <تصفيق> وتمحوه ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم هذا الوعد الثاني والثمرها الثاني ويدخلكم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار فمن ثمرات التوبة العظيمة أن صاحبها يدخل بها الجنة يدخلكم جنات بدل ما أنهم اهل النار ومن العصاة والمجرمين ومن أعداء الله إذا تاب تاب الله عليه وأصبح من اولياء الله ومن أهل الجنة ومن المؤمنين التوبة مع أمرها عظيم شأنها كبير وهي مفتوحة لك ليلا ونهارا ما دمت على قيد الحياة فإن الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيو النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ينزل كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب عليه هل من سائل فاعطيه مفتوح هذا المجال مفتوح امام ولا حاجه انك تروح عند احد يقولون نبتوا مثلما يفعل النصارى يذهبون الى وإلى ويمنحونهم صكوك الغفران كما يقولون لا الله فاتح لك باب التوبه في اي مكان وفي اي زمان ما حاجه الى اجراءات تتخذها كما يتخذ النصارى عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ولم يقيدها بنوع من السيئات بل عمم كل السيئات أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات شوف جنات ما قال جنة بل جنات لأن الجنات كثيرة ومتنوعة وبعضها فوق بعض فيدخلك الله هذه الجنات المتنوعة ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار أشجار ملتفه وخضرة وثمرات وتجري تحتها الانهار المتنوعه مما يلل مما تشتهيه النفس وتلذه العين مناظر جميله مناظر جميله ودار دار سرور وحبور دائم أبدا جنات تجري تحتها الأنهار ولم يحدد الأنهار كثيرة أنهار كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى يوم لا يخزي الله النبي يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات متى يوم لا يخزي الله النبي عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا معه أتباعه عليه الصلاة والسلام لا يخزيهم الله كما يخزي المنافقين والكفار بل يكرمهم سبحانه وتعالى يكرمهم غاية الإكرام يستقبلهم ويضحك إليهم ويكلمهم فضلا منه سبحانه وتعالى ويوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى لا يخزيهم الله كما يخزي الكفار والمنافقين في هذا الموقف وايضا نورهم يسعى لانهم الناس في يوم القيامه يكونون في ظلمه في ظلمة ما يدري الانسان ان يسير اما المؤمن فان الله يعطيه نورا لانه كان مؤمنا في الدنيا هو على نور في الدنيا فيعطيه الله النور يوم القيامه يسير نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم أما الكفار فليس لهم نور المنافقون يعطون نورا في الأول خداعا لهم ثم ينطفي والعياذ بالله فيبقون في ظلمة يبقون في ظلمة نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بخلاف الكفار فإنهم يكونون في ظلمة لأنهم ليس لهم نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور بين أيديهم وبأيمانه وإذا رأوا انطفاء نور الكفار خافوا أن ينطفئ نوره فدعوا الله أن يتمه ولا يطفئه كما عطفى نور المنافقين كما في سورة السابقة سوره الحديث نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات يقولون ربنا اتمم لنا نورنا الذي اعطيتنا يمشون به على الصراط وعلى في ظلمات المحشر يسيرون به إلى الجنه حتى يدخلوها اتمم لنا نورنا ولا تطفئه علينا كما أطفأته على المنافقين أتمم لنا نورنا واغفر لنا وما يجب تكون انفسهم عندهم ذنوب وخطايا. يطلبون من الله أن يغفرها لهم إنك على كل شيء قدير تعليل هذا تعليل لا شيء ما قال اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم؟ قال قال إنك على كل شيء قدير المناسبة إتمام النور لا يقدر على إتمام النور إلا الله سبحانه وتعالى إنك قادر على أن تحفظ هذا النور علينا وأن تتمه لنا إنك على كل شيء قدير أتلم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد هذا النداء الرابع بل هو النداء السادس لأنه نادى النبي صلى الله عليه وسلم في أول السورة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين جاهد الكفار الذين كفروا بالله ظاهرا وباطنا جاهدهم بالسلاح جاهدهم بالسلاح والقتال في سبيل الله عز وجل والمنافقين الذين أظهروا الإيمان وهم كفار في الباطن فهم مؤمنون في الظاهر وكفار في الباطن أما الكفار فهم كفار في الظاهر و... والباطن جهاد الكفار والمنافقين جهاد المنافقين يكون باللسان ما يجاهدونهم يظهرون الإسلام يظهرون الإيمان لا ما يجاهدون بالسلاح إنما يجاهدون باللسان في دحض شبهاتهم ورد فرهاتهم وأباطيلهم وجدالهم فجهادهم يقوم باللسان وبابطال شبهاتهم وما يدلون به من الحجج المزيفة هذا جهاد المنافقين وهم في كل زمان ومكان لا ما شاء الله تأتيون إلى جهاد جاهد الكفار والمنافقين جاهد الكفار بالسلاح والقوة وجاهد المنافقين بالحج والبيان واغلب عليهم لا تتساهل معهم لأنهم لا لا ينفع فيهم التساهل و. لانهم اذا تساءلت معهم زاد شرهم ما يعرفون المعروف او يؤثر فيهم المعروف ما يؤثر فيهم ابدا الكافر ما يؤثر فيه المعروف المنافق لا يؤثر فيه المعروف الذي تبذله معهم فاغلظ عليهم الجهاد في سبيل الله يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين واغلظ عليهم وما عند الله لهم من العذاب اشد مما يلقونه في الدنيا وماواهم جهنم وبئس المصير مأواهم أي الذي يأوون إليه الذي يأوون إليه في الآخرة جهنم هي النار والعياذ بالله وبئس المصير المنتهى وبئس تبدار نسأل الله العافية بدل في قوله للمؤمنين ادخلكم جنات الكفار مأواهم النار ما هواهم النار ثم نرجع الى قوله تعالى قوا انفسكم واهليكم نارا انفسكم الانسان يبدا بنفسه الانسان اول شيء يبدا بنفسه ابدا بنفسك فنهى عن غيره اما انك تنسى نفسك تروح تنكر على الاخرين لا ما ينفع تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم ثم بعد ذلك أهل بيتك اهل بيتك هو أنفسكم وأهليكم أهليكم المراد به الزوجات والأولاد ومن في بيتك ما تقول بهواهم المصلح الله وتتركهم على ما هم عليه ولا تنهاهم عن الشر وانت تفعله. لابد أن تكون قدوه صالحة اولا في نفسك تنهاهم عن شرب الدخان وأن تشربوه تأمرهم بصلاة الجماعة في المسجد وأن تنام تخلي الصلاة ما هو ما هي الطريقة سليمة ابدأ بنفسك أول حتى تكون قدوه صالحة لهم والا سيحتجون عليك يقولون لماذا انت ما تنهى نفسك ويقولون لو كان صادقا لبدأ بنفسك هو أنفسكم وأهلكم قال الله جل وعلا لنبيه وامر أهلك بالصلاه واصبر عليها وقال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم المضاجع أما أنك تضيع النساء التي تحت ولايتك من زوجات وبنات يخرجنا كما يشأنا ويذهبنا أينما يريدنا تجعل الحبل على الغالب هذه تربية سيئة وأنت المسؤول عنها ما حصل من انحراف في بناتك أنت المسؤول عنهم لأنك أنت الراعي عليهم وأنت ولي أمرهم وكذلك أبنائك وكذلك أبنائك أنت المسؤول عنهم يخورا وإناثا ما يحصل منهم من تقصير ومن تربية سيئة ومن انشراف أنت المسؤول عنه وطهر بيتك من وسائل الشر التي كثرت في هذا الزمان الفضائيات الصور الانترنت الذي يجلب الشر طهر بيتك من هذه الأمور والا حتى لو نهيتهم ولو أمرتهم وعندهم وسائل الشر فلن يجدي ذلك قو أنفسكم وأهليكم نارا أنت تسعى لهم ب الطعام والشراب والكسوه وتعالجهم اذا مرضوا لكن الدين ما يهمك ما الدين انحره او ما انحره ما يهمك تقول كل الناس على هذا والمصلح الله والهدايه بيد الله نعم المصلح الله والهدايه بيد الله لكن افعل السبب الهدايه لها سبب الصلاح له سبب ابذل السبب واما القلوب فهي بيد الله سبحانه وتعالى لكنك إذا فعلت السبب فإن الله سبحانه وتعالى لا يخيب عمل العاملين فلو نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لصالح القول والعمل وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجهه الكريم وأن يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين ويغفر لنا ولكم نعم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم سماحك الوالد يقول السائل إذا كان هناك رجل مصر على المعصية مثل شرب الخمر أو غيره من المعاصي ونصحته أول مرة وأنكرت عليه وهو لا زال على معصيته فهل تبرأ الذمة بنصحه في تلك المرة أم لابد من نصحه في كل مرة لا بد. لا بد كل ما رايته على معصية أن تنصح ولا تكن مثل بني إسرائيل ينصح أحدهما خاه عن المعصية ثم يراه في اليوم الثاني والثالث ويتركه ويجالسه ويأكل ويشرب معه فلما رأى الله ذلك لعنه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فلا يسعك الا ان تنصح دائما ما دمت تشوفهم على المعاصي ما تسكت واذا رايت انهم ما يمتثلون لا تجلس معهم ابتعد عنهم اسلم من شرهم نعم. اما ان تخالطهم وتجالسهم وتواكلهم وتشاربهم وتتركهم تقول ان نصحتهم، اديت ما علي لا ما اديت ما عليك كرر النصيحة ما دمت معهم نعم أحس الله سمعت الوالد يقول السائل هل التوبة النصوح تكون خاصة بالكبائر أم أنها من الصغائر ايضا وهل الصغائر يكفي فيها الاستغفار وفير الحسنات الماحيات لا بد من التوبة من جميع الذنوب الكبائر والصغائر الصغائر إذا لم تتب منها صارت كبائر فأعليك بالتوبة من جميع الذنوب. نعم ولا تتساهل بالصغائر. نعم سماحة الوالد يقول السائل إذا أذنب العبد ذنبا ثم تاب منه توبة نصوحة ثم رجع إلى ذلك الذنب مرة أخرى فهل تعتبر توبته الأولى صحيحة وعلى ما يدل تكرر الذنب من العبد توبته الأولى صحيحة إذا كان عاز منه ما يعود لكن غلبه الهوى والنفس الأمار بالسوء والشيطان وقرنة السوء وقع فيه مرة ثانية وفي غيره لا يقنط من رحمة الله يتوب يكرر التوبة مرة ثانية يكرر التوبة مرة ثانية نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل يشترط أن يتوب العبد من جميع الذنوب أم أنه لو تاب من بعضها صحت لأني قرأت للعلامة الناوي رحمه الله حكاية الإجماء على عدم اشتراط ذلك وانما حكى الاشتراط عن المعتزله وقرات لابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعاده حكايه الخلاف وانه روايتان عن الامام احمد فما الصحيح في ذلك لا ابدا التوبه لا بد تكون شاملة من كل الذنوب والمعاصي ولكن لو تبت من ذنب فانه يغفر ذلك الذنب ويبقى عليه حكم الذنب الثاني الذي مثلا الذي مثلا يترك الصلاة ويشرب الخمر ويفعل الزنا وياكل الربا اذا تاب الى الله وحافظ على الصلاه او تاب الى الله وترك الربا او تاب ترك الزنا تاب الله عليه من هذه من هذا الذنب ويبقى عليه الذنب الثاني يحتاج إلى توبة نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل رجل فعل ذنوبا فيما يتعلق بالأعراض ولكنها دون الفاحشة فهل يذهب إلى من فعل ذلك معه ويطلب منه السماح وإذا كان يستحي أو لا يعلم أين ذهب فماذا يفعل نعم إذا كان اغتابهم أو نمهم أو سخر منهم أو تكلم في حقهم فإنه إذا أمكن يطلب منهم المسامحة يجب عليه ذلك وإذا لم يمكن فإنه يستغفر لهم ويثني عليه ويكفي هذا إن شاء الله نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل ومن نصيحة لي ونفسي تغلبني عن قيام الليل مع أنني ولله الحمد أملك القوة الجسمية على ذلك ونومي قليل عود نفسك, عود نفسك على قيام الليل ويعينك الله إن شاء الله ويعزم على ذلك ويعينك الله إن شاء الله أحمد الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في بلدنا في أمريكا يقول قد أسلم بعض المغنين ودخلوا في الإسلام وأصبحوا يلقون محاضرات لدعوة الشباب إلى الدخول في الإسلام وترك الكفر ولكنهم يذكرون أحيانا في محاضراتهم ما كانوا عليه في السابق من معاصي وذنوب فهل فعلهم هذا صحيح؟ لا صحيح ذكرهم أما دعوتهم الناس هذا طيب وأما ذكرهم للمعاصي التي حصلت منهم هذا لا غير سائب يتوقون خلاص يتركونها يتركون ذكرها إلا فيما بينهم وبين أنفسهم يذكرون أنها فيما بينهم وبين أنفسهم لأجل الندم عليها والاستغفار أما ذكرها للناس هذا ربما يجري الناس المستمعين نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل أصبت رجلا عمدا في يده برصاص وأهري قدمه وقمت بمعالجته وقد سامحني بقوله لقد عفوت عنك وسامحتك ولكن هل يجب علي صوم أو كفارة؟ الصوم الكفارة في القتل إذا كنت قتلته خطا يجب عليك الكفارة تجب الدية على العاقل وهو معصبتك أما في, أما في ما دون النفس من جراحه أو قاطع طرف فهذا إذا سمح صاحبه فليس عليك كفارة نعم صلى الله عليه سماحت الوالد يقول السائل إذا رأيت منكرا في مكان عام وخفت على نفسي إذا أنكرت المنكر من الضرر فهل أسكت أم أنكر المنكر وأنصح للناس إذا كان ضرر كبير تخش على نفسك من ضررهم فإنك تبتعد عنه ما تخالقهم ولا تجالسهم ابتعد حتى تسلم من شرهم واما اذا كان الضرر ليس كبيرا وانما هو ضرر إما في كلامهم فيك او استهزاءهم بك او في بدنك ربما يحصل ضرب منهم اذا كان هذا متحملا فانك تصبر عليه يا بني اقيم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما صابه تواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر فإذا كان الضرر متحملا احتسبه عند الله وتمضي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم أحسن الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل العبد يتوب من الذنب المعين ويعزم على الا يعود إليه ولكن يسول له الشيطان فيعود مرة أخرى ثم يتوب ويبكي على ذنبه مرة أخرى ثم يعود فماذا يفعل وهل فعل المعاصي في الخلوة مع تكرار التوبة يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في من إذا اختلى بمحارم الله انتهكها التوبة جب ما قبلها عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة ويتوب الله عليه كما وعد الله بذلك ولا يطمق من رحمة الله ولنا عصيت عصيت ورجعت لتوب الله يحدث لكل ذنب توبه في الحديث أن الله جل وعلا يقول أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنب إذا أذنب ذنبا وتاب منه تاب الله عليه ثم إذا عاد وتاب منه قال الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الزنب ويأخذ به فيتوب الله عليه كل ما قرر التوبة يتوب الله عليه نعم ولا يقنق من رحمة الله نعم أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل في الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم تتاب الله عليه هل يتعارض هذا في الواجب على أن من قتل نفسا يجب عليه أنه يمكن نفسه من أولياء الدم؟ ذكر الامام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي وفي غيره ان القتل العمد يتعلق به ثلاثه حقوق حق لله فهذا يسقط بالتوبه اذا تاب الى الله وحق لاولياء القتيل وهذا يسقط اما بعفوهم وإما باختصاصهم منه او اعطائهم الديه وحق للمقتول وهذا يبقى عليه يبقى عليه حق المقتول إلى أن يبعث يوم القيامة ويكون أمره إلى الله سبحانه وتعالى نعم شكراً لكم سماحة الوالد يقول السائل هل يقال إن عسى إذا جاءت في القرآن من الله فهي واجبة إلا في قوله تعالى في سورة التحريم عسى ربه انطلق كن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق زوجاته رضي الله عنهم هذه عسى مقيدة هذه طلقتهم وما قلقها ما صارح نعم هذه مقيدة نعم أحسى الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل هل تقبل توبة من تكررت ردته أو سب الله ورسوله أو الساحر نعم صحيح أن تقبل توبة كل أحد إذا كانت توبة صحيحة تقبل نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل النار موجودة الآن وما الحكمة من وجودها وكيف نرد على من أنكر وجودها هذا سؤال فضولي ما, ما لفائدة لكن النار تدل الأدلة على أنها موجودة والجنة موجودة وما يجري في الدنيا من علامات تدل على وجودهما فشدة الحر من في جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل لها نفسين نفس في الشتاء نفس في الصيف هذا دليل على أنه موجودة النار والله جل وعلا يقول أعدت للكافرين الكافرين واعدت وأعدت معناها أنها موجودة ما قال فعد قالوا اعدت دل قال على أنها موجودة والميت يعذب في قبره ويفتح له باب إلى النار هذا يدل على أنها موجودة. مع أن هذا مالنا فائدة من البحث. فيه. لكن الناس ما يخلون شيء. نعم. صلى الله عليكم سماح الوالد يقول السائل في قوله تعالى قل للذين كفروا إي انتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يقول فهل إذا أسلم الكافر يغفر الله تعالى له كل ذنوبه حتى الحقوق التي بينه وبين الناس؟ نعم. ثم تجوب ما قبلها. كابل إذا أسلم ثاب الله عليه من كل ما حصل منه نعم الله إليكم لكن لو... إلا طول إلا طالبه وعلى الحقوق بها وأديها لهم نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل في قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يقول هل يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه كل شيء في محله فالعنف العنف هذا غير والد لكن الغلظة على الكافر الغلظة والشدة على الكافر في محلها بمطلوبة وكذلك على المنافق الغلظة والشدة عليه مطلوبة يرجعه وكف شره نعم رحمة الله إليكم سماعت الوالد يقول السائل في قول الله تعالى لأنك لو, ما لو تساهلت معهم زاد شرهم فلا بد من حسم ورجع لهم نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل في قول الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين مم. لكم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يقول ما المراد بقوله فترة من الرسل وهل أهل الجاهلية قبل بعتة النبي صلى الله عليه وسلم يسمون أهل الفترة على فترة من الرسل أي مده لم يبعث فيها نبي وكانت قرابة ستنئة سنة بين عيسى عليه السلام آخر انبياء بني إسرائيل وبين بعثه محمد صلى الله عليه وسلم هذه الفترة ما جاءهم فيها نبي حتى اندرست الرسالات ويئت الكتب وانتشر الكفر فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى البشرية لإنقاذها من الظلمات إلى النور فهو يأمر أهل الكتاب ويدكرهم بنعمة الله ويأمرهم بأن يتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أما المشركون في قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم المشركون من العرب فهم عندهم بقايا من دين إبراهيم ليس لم تنقطع عنهم آثار الرسالة وعندهم بقايا من دين عيسى عليه السلام دين موسى عندهم بقايا من من آثار الرسالة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل قال الشوكاني ورحمه الله في تفسيره فتح القدير عند قوله تعالى عليها ملاك غلاظ شداد قال غلاض على أهل النار شداد عليهم لا يرحمونهم إذا استرحموهم ثم قال بعد ذلك لأن الله تعالى خلقهم من غضبه وحسب نعم. يغضبون لغضب الله لأن الملائكة يغضبون لغضب الله عز وجل والله قد غضب على أهل النار وهم يغضبون لغضب الله نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ما حكم مصاحبة الكافر إذا كان من الأقارب ومرافقته والجلوس معه مصاحبته من باب التعامل الدنيوي مصاحبته من باب التعامل الدنيوي لا بسبب ذلك لكن مع دعوته إلى الله ترغيبه في الإسلام وعدم تمكينه من من اظهار الكفر والشرك مع دعوته إلى الله سبحانه وتعالى ومع بغضه من أجل دينه ما تشبه وهو كافر ما تشبه وهو كافر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الأفر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم فلا تحبه ما دام أنه كافر وأما انك تتعامل معه بمصالح الدنيا المباحة ألا بأس بذلك؟ نعم. صل الله عليهم الوالد يقول السائل: هل تنصحون طالب العلم بتفسير الإمام ابن جرير الطبري وكيف أعرف الآثار الصحيحة من الضعيفة فيه؟ تفسير ابن جرير الطبري ضخم ولا المتدي ما يستطيع أن يقرأ فيه ولا يستفيد منه. لازم يكون عند القارئ امكانيات علمية يعني يكون من العلماء. يقرأون فيه أما المبتدي فيبدأ بالتفاسير السهلة القريبة المختصرة الصحيحة يبدأ بها نعم لما نكتبول ما ميز بين الأحاديث الآن الحمد حقق هذا التفسير وخرج تحاديث ووين نعم احسن الله إليكم السماعة الوالد يقول السائل نذر رجل أن يترك التدخين إذا رزقه الله وحملت زوجته. نعم. يقول احسن الله ليكم نذر رجل أن يترك التدخين إذا رزقه الله وحملت زوجته. ما يجوز تأجيل التوبة؟ وقال إذا في المستقبل إذا حصل كذابته ما يجوز؟ توبون إلى الله من قريب يبادر بالتوبة. لا يجوز تأجيلها. نعم. عليكم يقول السائل. كيف اجعل اعمالي كلها خالصة لله تعالى لا تشوبها نيه للدنيا ولا للناس تكمل اهل ما سبق أنت إذا اذا اجلت التوبة هل عندك ضمان ان تبقى الى الوقت اللي تقول فتوب فيه تموت يمكن تموت قبل ذلك وانت على الذنب تبادر بالتوبه نعم هذا السؤال يقول الله ليكم نذر رجل أن يترك التدخين إذا رزقه الله خلصنا من هذا قلنا لا تعجل لا بادر بها نعم سلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل من نذر أنه كلما فعل معصية عليه صيام يوم فهل يجب عليه الصيام كلما فعل المعصية هذا ما هو قصده التقرب بالصيام قصده منع نفسه يكون يجري مجرى اليمين عليه كفارة يمين إذا حنف نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجب قضاء الفوائد في الوقت وعلى الترتيب نعم الفوائد من الصلوات يجب المبادرة بقضائها على الترتيب ولا يأخرها قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفاره لها إلا ذلك لا يوجلها مبادر بالقضاء مهما استطاع نعم السلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل هل هناك فرق بين قول مطرنا بنوع كذا وكذا وقول مطرنا في نوع كذا وكذا نعم هناك فرق لان بنوء كذا الباء للسببيه اي بسبب النوء اما مطرنا في نوء كذا يعني في الوقت نزل المطر في وقت كذا وكذا في, في الشتاء هذا ما هي بس نعم بسم الله إليكم الوالد يقول السائل ما حكم السرقات التي كنت سرقتها قبل البلوغ وهل يجب ردها وكذلك الإفطار في نهار رمضان وهل يجب علي القضاء قبل البلوغ لا يجب عليك قضاء رمضان لأنه لم يجب عليك الصيام أما مظالم الناس وحقوق الناس إذا تمكنت من ردها يجب عليك ذلك ولا يسامح الصغير فيها ولا المجنون ولا المعتوه ما يسامح حقوق الناس لا بد من ردها عليه إذا أمكن ذلك وإذا لم تعرفكم لا تتصدق بهذه الأموال على نية أن الأجر لأصحابها إذا لم تتمكن من ردها عليه وإلا هي باقية هي باقية وليس في الصغير تلاعب بأموال الناس وأخذها حتى الدابة لو أكلت من أموال الناس يجب على صاحبها أن يضمن إذا فرط نعم أحسن عليكم سماحت الوالد يقول السائل هناك شركات كبرى تقوم بتوزيع أشرطة الأغاني على محلات التسجيلات الغنائية وقد كثرت وزاد عددها فما واجبنا حول إنكار مثل هذه المنكرات الواجب عليكم أن تكتبوا لرئيس الهيئات لرئيس هيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وتبينون له الأمكنة التي تروج فيها هذه الأغاني لأجل متابعتها وإجراء ما يلزم نحوه نعم أحسن عليكم سمعت سماعة الوارد يقول السائل أنا مؤذن وأحضر هذه الدروس ولا أذهب إلى الدرس حتى أوكل عني أحدا يؤذن في المسجد فهل في ذلك تبرأ الدم نعم إذا وكلت من يقوم بالواجب وأنت جاي للدرس هذا إن شاء الله أنه عذر في فائدة لك واللي ينوب عنك إذا يكون ماجور لأنه من التعاون على البر والتقوى نعم أحمد الله إليكم الوالد يقول السائل ما حكم الاغتسال بماء زمزم المقروء فيه داخل مكان قضاء الحاجة لا بأس بذلك لا بسب الابتسال للماء المخروق فيه سواء من ماء زمزم أو من غيره لأجل الحاجة إلى ذلك نعم. حس الله إليكم الوالد يقول السائل ما هي الآداب التي تكون في التعامل مع النساء القريبات من غير المحارم؟ ما هي إيش؟ يقول حس الله إليكم ما هي الآداب التي تكون في التعامل مع النساء القريبات من غير المحارم؟ تعامل معهن بالصلة وتعامل معهن بالمعروف بدل المعروف نحوهن والمنافح لهن إذا رأيت عليهن تقصيرا و وجوب الحجاب أيضا لزوم الحجاب ولا ولا لا تقول هذه قريبات ولا يقال لا يكشف لا صحيا عن هذا الأمر نعم أحسن عليكم إليكم الوالد يقول السائل هل سمع نبينا صلى الله عليه وسلم صوت الله تعالى عندما فرض الله عليه الصلوات الخمس عند صدرق المنتهى كلمه ربه في هذا, المك... في هذا الموقف أو هذه المناسبة وسمع كلام الله سبحانه وتعالى أما موسى عليه السلام فكان الله يكلمه بصمة دائمة أما نبينا صلى الله عليه وسلم إنما كان يأتيه جبريل بالوحي ولا ولا يسمع كلام الله إلا في هذه هذه المناسبة نعم. السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام رأي العين حينما ضمه وقال له اقرأ أم صوته دون جسمه؟ جبريل يأتي بصورة إنسان ما هو يأتي بصورة ملك إلا مرتين ما شاف بصورة ملك إلا مرتين. مره في بطحاء مكة لما اشتد عليه اذى الكفار رآه في الافق المبين ولقد راه بالافق المبين على صورته عليه الصلاة والسلام والمرة كان ليلة المعراج رآه عند سترة المنتهى وما عدا ذلك كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل نعم السلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل هل الوارث وصيه وما مقدارها ها يقول هل للوارث وصيه وارث نعم ما يجوز الوصيه للوارث هذا بالاجماع ما تجوز الوصيه للوارث بل يكتفي الميراث الذي اعطاه الله اياه نعم السلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف يقول هل هناك تعارض بين هذا الحديث وبين قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت لا تعارض بين كلام الله جل وعلا فهناك هناك تقدير عام مكتوب في اللوح المحفوظ هذا لا يغير ولا يبدل وهناك تقدير خاص مثل الكتابة على الجنين ببطن أمة الكتابة السنوية والكتابة اليومية هذه مأخوذة من الله المحفوظ وقد ينسخ الله منها ما يشاء لأن فيها شيء مقدرة على أسباب إذا وجدت الأسباب وجد المسبب وإذا لم يوجد السبب لا يوجد المسبب مبنية على أسباب نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل أيهما أفضل للمرأة تكرار الحج أم التصدق بالمال الذي تحج به حسب الحاجة إذا كان فيه محتاجون فإعطاؤهم تصدق عليهم أفضل من حج الناظلة دفع لحاجتهم أما إذا لم يكن هناك محتاجون شديدي الحاجة فالحج أفضل نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل موظف أعمى راتبه 1300 ريال وعنده مسكن من العمل ما دام على عمله وإسرته صغيرة وقد أجر نصف السكن وليس عليه ديون فهل يجوز له أخذ شيء من الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي له شروط ما يعطونه على طول إلا إذا انطبقت عليه الشروط يمثلوا اللجنة تبحثوا الموضوع أو على طول لا منه طلب يعطونه فإذا انطبقت عليه الشروط فلا بس نعم يا هذا والله وعلا. صلى الله عليه وسلم على البينام.